119. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم 110. الله أعلم بإيمانهم 111. فإن علمتموهن مؤمنات 119. فلا ترجعوهن إلى الكفار 110. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم 111. وآتوهم ما أنفقوا 112. ولا جناح عليكم أن تنكحوهم